ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزهه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن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 اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الودان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان ان الله كان به عليما